بوك تو طنبهي عارو ستة وتسعون ستة وتسعون سامتشا يمود حروف العطف ثلاثة حروف العطف ثلاثة ألارم موجنة بنتنين ليستانو انهض من النوم بمجرد ان يدق المنبه انهض من النوم مجرد ان يدق المنبه نين تشادو كووانا نانكوغاني السي بوتانو اصير متعبا بمجرد ان يكون علي ان ادرس اصير متعبا مجرد ان يكون علي ان ادرس ناكو 67 راغاري نين باني تشيدام مانستانو ساتوقف عن العمل بمجرد ان اصير في ال60 ساتوقف عن العمل مجرد ان اصير في ال60 ميري ايبود كالجيستارو متى انت ستتصل متى انت ستتصل ناكو تيريكا دوركا غاني بمجرد ان يصبح عندي لحظه من وقت مجرد ان يصبح عندي لحظه من وقت عينكي كنت سامين درك غاني عين كال جستار سيتصل هو بمجرد ان يصبح عنده وقت سيتصل هو بمجرد ان يصبح عنده وقت ميري انت سيب بني جستار الى متى سوف تشتغل إلى متى سوف تشتغل؟ نينو پنی چے گالگنا تا سے پرکو نین چے استانو سوف اعمل طالما قدرت على ذلك سوف اعمل طالما قدرت على ذلك نينو आरोग्यంగా వునంత వరకు పని చేస్తాను سوف اعمل طالما انني بصحه جيده سوف اعمل طالما انني بصحه جيده اين pani cheyadaniki badalo manchanallo padukuntaru inohu yatamaddadu fi asarir badalan min an yaamal inohu yatamaddad fi al sarir badalan min an yaamal aame vonta cheyadaniki badalo samaachara patram chaduthundi inaha taqra al jarida badalan min an tatbukh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 حسب ما اعلم فانه يسكن هنا حسب ما اعلم فانه يسكن هنا ناكو تلسين انت وركو اينا بااريا جابتو اوندي حسب ما اعلم فان زوجته مريضه حسب ما اعلم فان زوجته مريضه ناكو تلسين انت وركو اينا نيروديوغي حسب ما اعلم فانه عاطل عن العمل حسب ما اعلم فانه عاطل عن العمل نينو يكوب سايپ پڑکونا نو ليكوپوتي سميانيكو نديوااديني لقد راحت علي نومه والا لكنت حسب الموعد لقد راحت علي نومه والا لكنت حسب الموعد నేను బస్ ఎక్కలేకపోయాను లేకపోతే నాకు దోబ కనిపించలేదు నేను తప్పిపోయాను లేకపోతే సమయానికి ఉండేవాడిని తరీ లక్సబల్ لم أجد الطريق وإلا لكنت حسب الموعد